يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتماجو بالاذن والعدوان ومعصيه الرسول وتماجو بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون ان